قدمت راية إمامة ونادت الراعي الخدر هذا أول ما أقل لك وانت بن فارس بدور الهوى يمن المخيم يا بفاضل ما يمر إلا يطلب رخصة منك مطلب هذا أمر هاي أخوها خدر هبشي متك هاي أخوها ودي عب ذمتك من بعد حدر علي أنت كفيلة وأنا غير إحسين ما عندي وسيلة يوم عباس يوم عباس يوم عباس في المهد قبل ايدانك حدارة حام الحمى يجري به النذر يمى للوديعة فاطمة ليل حسين الزناب ختل كل طفل يشكي الظما والرقيه يا ابن فارس مضر والرقيه ترد بدك نقر يا من السكن عذب ينبض دليلا وانا غير حسين ما عندي وسيله يما عباس يما عباس my شل ما يم وانت وفي الوعاد ما اوصيك بامامي ذغرك انطيت العهد چنت تجيب الماي امك فامله چن بالمهد ترد جفينك عليا چنت تناديني ابد يا الماي وحقهه بت ابوي الماي اذا ما يرو اخوي اما فعل ما صح مثيله وانا غير احسن ما عندي وسيله يوم ما عبا وفيديي وقطع الكف الايدين اخذ من عيني نظرها وعنا هر قدم لعيد اخذ من روح اللي وكل وجود البني الا كلمه يا حبيبي هذه ذكرى من الحسين هذه ثوى يا ام كبرتي هذه ثوى تبار الشيبتي طبقمن طيب الولي الروح العليله وانا غير احسن ما عندي وسيله يما عباس يما عباس يما عباس يما عباس خليك في حدك يما عباس